فَإِنْ تُبَتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عهت من المشركين ثم لم يقصوكم شيئا ثم لم يقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم فأتموا